لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ب. هذه الشحنة ستجبر السيارة القادمة من الأمام على استعمال المسلك الذي أسير به أمر في المرتبة الأولى لأنه يجب عليها فسح مجال المرور قبل التوغل